وَاقِهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَغْتُلِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلما يوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 أَلَ يَصيروا في الأرضِ فَيَنظُروا كيفََ كَعَاقبَة الَّذين كيفََ كانَانَ عاقبَة الذيذينَ كانوا مِ قبلِهِم كانواهُ أَشَدَّ مِنهُم قوَتَ وَآثَار في الأرض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 أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ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 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلًا الرَّشَادٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذِي قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ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 اسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَاطَّلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الذي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ وعاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره, وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزا الا مثلها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 علم. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة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 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا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 ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله من دون الله لم يجاني البينات من ربي وامرْت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نُطْفَةٍ نطفة مِنْ من علقة ثم يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم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 الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها, ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم صُدُورِكُمْ وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يتعلمون